Wahai nabi Muhammad, wahai nabi Muhammad, wahai nabi Muhammad, wahai nabi Muhammad, wahai nabi Muhammad, wahai nabi Muhammad, wahai nabi